كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار المتقدم ذكرهم في قوله ونذر الظالمين فيها جذية اتخذوا من دون الله الهه أي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزا أي انصارا وشفعاء ينقذونهم من عذاب الله كما أوضح تعالى مرادهم بذلك في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فتقريبهم إياهم إلى الله زلفا في زعمهم هو عزهم الذي أملوه بهم وكقوله تعالى عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية فالشفاعة عند الله عز لهم بهم يزعمونه كذبا وافتراء على الله كما بينه بقوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله في هذه الآية الكريمة كلا زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد الباطل أي ليس الأمر كذلك لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزا لكم بل تكون بعكس ذلك فتكون عليكم ضدا أي أعوانا عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ منكم وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرنا كقول ابن عباس ضد أي أعوان وقول الضحاك ضد أي اعداء وقول قتاده ضد أي قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا وكقول ابن عطية ضد يجيئهم منهم خلاف ما أملوه فيقول بهم ذلك إلى الذل والهوان ضد ما أملوه من العز وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بينه أيضا في غير هذا الموضع كقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟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 وكلاهما يشهد له قرآن إلا أن لأحدهما قرينه ترجحه على الآخر الأول ان واو الفاعل في قوله سيكفرون راجعة إلى المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله أما العاقل منها فلا إشكال فيه وأما غير العاقل فالله قادر على أن يخلق له إدراكا يخاطب به من عبده ويكفر به بعبادته إياه ويدل لهذا الوجه قوله تعالى عنهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين إلى غير ذلك من الآيات الوجه الثاني أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم وينكرونها ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقوله عنهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا الآية إلى غير ذلك من الآيات والقريلة المرجحة للوجه الأول أن الضمير في قوله ويكونون راجع للمعبودات وعليه فرجوع الضمير في يكفرون للمعبودات أظهر لانسجام الضمائر بعضها مع بعض أما على القول الثاني فإنه يكون ضمير يكفرون للعابدين وضمير يكونون للمعبودين وتفريق الضمائر خلاف الظاهر والعلم عند الله تعالى وقول من قال من العلماء إن كلا في هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما قبلها وأن المعنى كلا سيكفرون أي حقا سيكفرون بعبادتهم محتمل ولكن الأول أظهر منه وأرجح وقائله أكثر والعلم عند الله تعالى وفي قوله كلا قراءات شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. وقوله في هذه الآية ليكونوا لهم عزا أفرد فيه العز مع أن المراد الجمع لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا والإخبار بالمصدر يجري على حكم نأتي به وقوله ضد مفرد أيضا أريد به الجمع قال ابن عطية لأنه مصدر في الأصل حكاه عنه أبو حيان في البحر وقال الزمخشري الضد العون وحد توحيد قوله عليه السلام هم يد على من سواهم الاتفاق كلمتهم وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر يعقبه فإلى ذلك الحين أستودعكم الله آملا أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم على خير